ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفطهون وإذا رأيتهم تعجبك أجتابهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأي فهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليه أستغفرت لهم أم لم تتغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدر قوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا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 قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون